وَبَنَنَا فَووقَكُم سَبَع شِذَادَ وَجَعََّ سِاجَ وَهاجَ وَأَن زََّ مِنَ المُصِاتِمَا أَنْ تَجاجَ لِنُ خرِرجَ بِهِ حَبَّ وَنَبتَ وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وافتحت السماء فكانت أبوابا وَصرَة الجِب فَكَ سَرابَ إِ جَن مَكََ مِصَادَ للطينَ مَأَبَ لا بثينَ فه حقابَ لا يَذقُونَ في هذاَ 111. ولا شرابا 112. إلا حميما وغساقا 113. جزاء وفاقا 114. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 115. وكذبوا بآياتنا كذابا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 وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما مَن لَّا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا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 والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف واجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 114. فإذا هو بالساهرة 115. هل أتاك حديث موسى 116. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْتَ زَكَا وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَفْشَ فَأَغَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى 114. فقال أنا ربكم الأعلى 115. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 116. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد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 وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى 114. وبرزت الجحيم لمن يرى 115. فأما من طغى 116. وآثر الحياة الدنيا 117. فإن الجحيم هي المأوى 118. وأما من خاف مقام ربه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يُرْءَ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أو ضحاها